وَمِنَ الْ الجِّمَي يَععملُ بَيْنَ يَديهِ بإذنِ رَبِّهِ وَمَي يَزِغْ مِنهُ عَنْ أَمْرنَا نُذِقَهُ مِْ معذاابِ السَّعي يَععملونَ لَهُ مَا يَشاءُ مِ محَاربَ وَتَمثِي لَ وَجِفانٍ كَلجَوَابِ وَقُدُور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 قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 وَيوْمَا يحشّرُهُ جعاًا ثمَُّ يقولون للمل إكَتِ أَهأُلَائِئَّ ك كانوا يعبد*